<تصرف> الهوحينا إلى أمك ما يوحى النقذ فيه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَا بَسَّمَ مِنْ وَلَدِ فَنَّا தீ தூக்கூல فرجعناك إلى أمك كي تقلوا أينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الناس தர்சீலி